وَنُ فخَاف السّورِ فَصَعقَ مَْ فيِي السموَاتِ وَمَمْ فيِي الأرض إَِّ إلا مَنْ شَ الله وَك امَن فِي خَفِيّهِ أُخْرَاتَ إِذَا هُمْ فِي يَوْمٍ يَنْظُرُونَ أَمَّا فِي خَفِيّهِ أُخْرَاتَ إِذَا هُمْ فِي يَوْمٍ يَنْظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بنور ربها ورضع وَأَشْرَفَتِ الْوُجُوهُ بِوُجُوهِهَا وَهُمْ بِعِلْمِ كِتَابِ رَبِّهِمْ أَرِنَا النَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ النبيين واشتهدى وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت ووفيت كل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون وهو أعلم بما يفعلون وَسيقََّذينَكَفَرُ إلَ جَهن مَزُمَرا وَس قََّذَكَفَر إلَ جَهن إ مَزُمَ حتى إ جَ أُهَا فُِحَتْ أَبُغابُهَا وَقَالَ لَهُ خَزَنَتُهَا ح اسمه وقال لهم خزنته الا لم ياتكم رسل منكم يثنون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا وقال لهم فجلسوا ائنا ام لقاء يومكم عذاب قالوا بلا ولكن حققت كلمه العذاب على الكافرين قالوا بلا ولكن حققت كلمه العذاب على الكافرين فين لا تدخلوا جهنم خالدين فيها فين لا جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى أروابها وقال لهم فزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين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 فَأَيُّ مَا أَجْرُ الْعَامِلِينَ أَيُّ مَا